بسم الله الرحمن الرحيم وص فا ت صفا فالزا جرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما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 وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 قُل الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ مَا تَجِدُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الَّذِينَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ لَذَّةٍ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 فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَا نَعْمَلُ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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَهَٰذِهِ الْآلِهَةُ ٱلَّتِى تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ فَٱنظُرْ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ فَقالَ إِنِّى سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُونُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون قَالُوا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا نَبْنِي لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ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 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيْنَا لَمُرْتَجَعُكُمْ إِذْ قَالَنَّ قَوْمُهُ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 عَلَوْنَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 ام خَلَقَ قَنَ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا شاهدون شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 إِلَّا عِزَّادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنٍ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِبْدَنَا ذَكَرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ النَّصْرُ وَإِنَّنَا جُنْدٌ عنالهم الغالبون فاتول عنهم حتى حين وابصرتهم فصاوا فيبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء اصباح الذرين وَتَولَّ عَنْهُم حتىََّ ح وَأَبَصِطْ فَسَوفَ يُبصِرون سُبَحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّاتِ عََّ يَصِفون وَسَلَامٌ عَلَ المُررسَلين وَالْحَمدُ للِلهِ رَبِّ العالملَمين